فَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ آنَذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَوَقَّرَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ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 قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون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 إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المقرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنّا مُنزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خابدون يا حسرة على العباد يا حسرة على العباد ما يأتيهم من الرسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يرو كم أهلنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون؟ وَإِن كُلُّ لَمَّ جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَا هَا وَأَصْرَجْنَا بِنَاءَ حَبْذًا فَمِنْهُ يَأْخُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلِهِ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ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 والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منادل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون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 ونفخ في الصور فإذاهم من الأجداد إلى ربهم ينسون قالوا يا ويلنا من دعتنا مما رقدنا هذا قالوا يا ويلنا من دعتنا مما رقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون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 ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقنون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمون وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشأوا لطمسنا على أعينهم فاستبق الصراخة أن لا يبصرون ولو نشأوا لما سقنهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيّون ولا يرجعون ومن نعمّهم لكسه في الخلق يعقلون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 وَذَلَّلَ لَنَا هَٰذَا ۖ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ۖ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُحْضَرُونَ فَلَا يا قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ فَضَرَبْنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ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 يكون له لهم فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه سرّجوا.